أعوذ بالله السلام عليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء أما بعد فتتم لما تقدم معنا بالأمس من الكلام عن الأركان الخاصة بالصيام وكنا قد تكلمنا على النية فأقوال جماهير العلماء في هذا الباب أبواب النية في الصوم مذهب الجماهير من العلماء أن الصوم لا يصح بدون نية ويستوي في ذلك صوم رمضان وغيره الواجب والتطوع في ذلك سواء هذا مذهب الأئمة الأربعة قلنا مبارح في المسألة أنه هو واحد افترضنا أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع طيلة النهار فهذا يأتي مثلا قبل المغرب ويقول خلاص نخلي صيام هذا لا يصح بطبيعة الحال لا يصح صومه فالصوم لا يصح بدون نية شأنه شأن سائر الأعمال مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن صوم رمضان لا يصح إلا بنية من الليل هذا مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد لكن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال وقلنا إن النص يخالف قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة: من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له، كما قال صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على أنه لا بد لكل صيام يوم من نية لذاك اليوم يسو في ذلك رمضان وغيره، وسواء كان الصوم واجبا أو تطوعا، تبييت النية لكل يوم، إنما تبييت النية عن الشهر كله لا يصير. لا يصح بذلك إنما ينبغي أن يبيت النية لكل يوم وجمهور الفقهاء على وجوب تمييز الصيام الواجب بالنية أعني أنه يجب على الصائم صياما واجبا أن يميزه عن غيره من الصيام الواجب بالنية فإن كان رمضان نوى صيام رمضان وإن كان قضاء نوى قضاء أو كان نذرا نوى نذرا هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وقال في ذلك أيضا الإمام أبو حنيفة فقال لا يجب تعيين النية في الصوم الواجب الذي لا يتسع زمانه لغيره هذه المسألة مسألة أصولية فيما يسمى بالواجب المضيق والواجب الموسع الواجب المضيق والواجب الموسع أحد التقسيمات التي يقسمها الأصوليون للواجب تعرفون الأحكام التكلفية خمس فالواجب أحد هذه الأحكام التكلفية الفرض هذا فقال يقسمونه الى مضيق والى موسع الموسع معناه انه يفع هذا العمل وغيره من جنسه داخل الوقت يعني, إيه؟ يعني انت هتصلي الظهر جميل من وقت الظهر لغاية وقت العصر ينفع تصلي؟ ينفع تصلي؟, ينفع تصلي ينفع تصلي ما شئ مش كده انما رمضان ينفع تصوم في رمضان صيام نذر لا. يجي واحد يقول انا عايز اصم من اللي علي هو عليه دلوقتي متلبس بفرض يصم من اللي عليه ازاي؟ لا يقول انا عايز اصم نذر لا ما يفعش انما لا يتسع لا يتسع هذا الزمان لعمل من جنس العمل ده يعني ما يتسعش انه هو يصوم فيه حاجة تانية يبقى اسمه واجب ايه؟ مضيق فالامام ابو حنيفة اخذ من هذا انه طالما هو مضيق يبقى خلاص يبقى لو نوى غيره يقول لك ينقلبه إلى الفرد يعني أنا نويت نذر ينقلب يبقى هو رمضان العلماء قالوا لا إنما الأعمال بالنيات هو لم ينوي ذلك يبقى لا يصح هذا لا يصح فعله طب لو نوى كده لو نوى كده يبقى صيامه عندهم لا يصح أنا صايم ومكتمل الشروط لكن هذه نيه تفسد, تفسد الصيام هو نوى القضاء أو نوى النذر في نهار رمضان وهو متلبس مفترض بعمل آخر ألا وهو صوم رمضان لا يصح صومه بذلك فهمتوا فكرة الواجب الموسع والواجب المضيق لهم تقسيم آخر بيقولوا الواجب ذو الشبهيني الواجب المضيق قلنا زي رمضان والواجب الموسع زي الصلاة أوقات ما بين الصلوات الواجب ذو الشبهيني بيمثله بالحج فإن زمان الحج زمان الحج غير أشهر المعلومات هذه زمان الحج تسع غيره ينفع يعتمر في زمان الحج ينفع بس لما يضيق ويخش بقى في وقت النسك من اول بقى عرفة, من أول عرفة ينفعش بقى يتلبس باعمال طينية غير الاعمال التي فيها فبين يسموه واجب ذو شبهين يشبه المضيق من جهة ويشبه الموسع من جهة ولها كلام مستفيد في كتب الاصول لنا فقط ان نفهم لماذا قال الامام ابو حنيفة مثل هذا القول في هذه المسألة طيب جمهور الفقهاء وهو قول الأئمة الأربعة على أن من أصبح في نهار رمضان بدون نية ثم جامع أهله قبل الزوال فلا كفارة عليه لكنه يأسم أصبح في نهار رمضان بدون نية يعني لم يعين صيام رمضان ثم جامع أهله قبل الزوال قبل الظهر قالوا لا كفارة عليه لكنه يأسم قال أبو يوسف عليه الكفارة قال ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة عليه والأكل عنده كالجماع في هذا مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإنساك عن المفترات الصوم يبدأ وجوبا بطلوع الفجر وبه قال من الصحابة سيدنا عمر وابن عباس وهو مذهب الأئمة الأربعة نعرج إلى الكلام على أقسام المفترين وأحكامهم يعني احنا كده خلصنا الكلام على الأركان قلنا في ثلاث حاجات الزمان قلنا بيتعين بالهلال ثانية حاجة قلنا ايه النية ثالث حاجة كانت ايه الامساك الامساك على المفترات قلنا المفطرات ثلاث الأكل والشرب الجماع تعمد القيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا فليقضي هذه هي المفطرات الثلاث طيب أقسام المفطرين وأحكامهم هناك ثلاث أقسام قسم يجوز له الصيام ويجوز له الفطر وقسم يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر وقسم يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصيام أما القسم الأول الذي يجوز لهم الصيام ويجوز لهم الفطر فهم خمسة المريض المسافر الشيخ الكبير الحامل المرضع. المريض المسافر الشيخ الكبير الحامل المرضع. أما المريض والمسافر فقد قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأما الحامل والمرضع فقد ثبت عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة يعني أنه يقصر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم أما الشيخ الكبير فسيأتي بيانه لكن اجماع أهل العلم على أن الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام يجوز له أن يبقى أول قسم يجوز له الصوم يجوز له الفتر المريض، المسافر، الشيخ الكبير الحامل، المرضع القسم الثاني الذي يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفتر أول حاجة الحائض النفساء إذ يحرم عليهم الصيام ويجب عليهن القضاء هذا بالإجماع فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعين الخدري رضي الله عنه وهذا الحديث عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر وثابت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قالوا بلا يا رسول الله قال فذلك نقصان دينها يب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأن المرأة ينقص من دينها ومن عقلها إنهن نقصات عقل ودين فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين المرأة بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وفي لظ عند مسلم تدع الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان دينها أما أنها تقضي فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذ العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها ماذا الحائد تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه انظر عائشه لا تعلم يعني عائشه لا تقول في هذا الامر انها تقول لها اصلي يعني الصيام مثلا امره يختلف عن امر الصلاه الصلاه متكرره واكثر فالصيام اخف فعشان لا لا لا قالت كنا نؤمر هذا امر الاستسلام والاذعان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال لنا نقضي الصيام وما نقضيش الصلاه فهو كذلك سمعنا واطعنا لا يحتاج الأمر إلى تعليل وإلى تفكير وإلى وقال قالت هكذا كان يصيبون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة كل هذه المسائل تحتاج إلى بعض التفصيل فالمريض أجمع على أن المريض الذي يحل له الفطر إن صام في مرضه أجزأه صيامه هذا عن فرضه ثم اختلفوا بعد ذلك في المرض الذي يبيح لصاحبه أن يفطر أنهي مرض أحسن فيه بعض المذاهب قالوا المرض كل ما يسمى مرض فيقول لك يعني لو واحد مثلا اصيب بحاجة بسيطة أو كده خدش ولا حاجة يقول لك ده مرض هذا مرض يحل له الفطر لا بطبيعة الحال ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المرض الذي يشق على صاحبه الصيام أو يخاف إن صام أن يتفاقم مرضه ويتأخر شفاؤه هو المرض المبيح للفطر. دائما ابدا في هذه المسألة نقول نرجع إلى قول الطبيب المسلم الحاذق الثقة طبيب مسلم ثقة يقول لنا مثلا الحالة دي ما ينفعش في بعض الحالات لو صام تتفاقم جدا بالنسبة له مرضه ويتسبب له في ضرر شديد بسبب الصيام فهو إذا قال مثل ذلك يبقى يجوز له الفطر بل قد يجب عليه الفطر يجب عليه أن يفطر إذا كان هذا سيتسبب في ضرر بالغ بالنسبة له، فإذا تمسك فقد وقع في أثم. إذ لا ضرر ولا ضرر يعني بعض الناس يأخذ لا أنا ما ضرش ما ضرش فطر ما ضرش فطر لا ما هو ما تضرش تضر بعد كده تموت وبعد كده يحصل لك مضاعفات شديدة لا تفطر وجوبا. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل حال يطلق عليه اسم مرض يزوسه معه الفطر وتمسكه ب. ظاهر قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفرين فعدتهم من أيام أخرى هذا القول تبناه من سلفنا الصالح محمد بن سيرين وإسحق بن راهويه وعطاء بن أبي رباح وبه قال الإمام البخاري وبه قال أهل الظاهر لكن هذه المسألة الرأي فيها ما ذهب إليه الأئمة الأربعة بطبيعة الحال فقولهم أدق وقولهم في الباب أصود يتماشى مع مقصود الشرع أكثر أنه لا يطلق على مطلق المرض أن يأخذ فيها بالرخصة حتى ولو كان فلان وفلان وفلان من الأئمة قال بمثل ذلك هذه فائدة الخلاف دائما لابد أن نعي مسألة أدب الخلاف ما من مسألة إلا وستجدون مثل هذا فيها فتقول يعني الإمام البخاري وما نقول لك برضو يعني هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد القضية مش قضية أسماء الآن والقضية لا تقص هكذا وعادة يحدث الإشكال في المسائل التي ليس فيها نص صريح النص الآن يتأول النص عندي مجمل من كان مريضا المرض ده بقى إيه اللي يسمى مرض أرجع لأهل اللغة يسمى هذا مرض. طب التاني يروح ما هو المرض اللي هو هيتسبب في إشكال بالنسبة لهذا المريض إنسان يبقى يأخذها بمقصود الشرع يتماشى مع مقصود الشرع هكذا هكذا دائما عادت الفقهاء في مقابل مدرسة المحدثين دائما عندنا مدرستان في الفقه مدرسة الفقهاء ومدرسة المحدثين في النظر في النصوص فمدرسة المحدثين عادة تأخذ بظاهر النص والفقهاء دائما ابدا يبحثون عن حكم ومقاصد التشريع ويضعونها نصب أعينهم لكن ها تاني المدرستان موجودة تان وعلينا أن نتقبل مثل هذه الأمور بصدر الرحب وعلينا أن نتأدب بأدب الخلاف فيسعنا ما وسع السلف تحسبوش المسألة يعني أن الإمام أبو حنيفة حتى واجه النص وقوله يخالف نصه فعنده برضو دليل يعني مش ممكن يكون يعني كذلك إن هو يبقى النص ويعرفه ويتنحى عنه لكن تأوله فكنا بعد كده نقول والله الإمام أو حنيفة قال, بهذه المسألة قال فيها كذا وكذا وكذا وأخطأ في هذه المسألة ولا إشكال نعذره ونبجله ونرى صدقه في الإسلام ولا يعني هذا أن نتبنى رأيه المسألة وسعى يعني وساش مشاكل كلما الواحد يزداد علما بصبيعة الحال يزداد تواضعا ويعرف أنه يجهل أمور كثيرا أنا دائما أبدا أقول ان الاخوة كثيرا ما يقفون عند بعض المسائل لو قرأوها في مطولات اصحاب المذاهب ربما يتبنون مثل هذه لان هو اصلا ما عندهش اصول يبني عليها المسائل دائما ابدا هو فاهم ان المسائل كلها فيها نص وصحيح وصريح وليش كلام منه ما كانواش اختلفوا انت ليه حتخليني اتبنى مثلا تصحيح او تضعيف احد العلماء انت هتيجي تاخد مثلا بتصحيحات وتضايقات الشيخ الالباني وواحد تاني هيقول لك لا انا هاخد بتصحيحات وتضايقات الأئمة السابقين هاخد بكلام الهيثمي وهاخد بكلام العراقي وهاخد بكلام النووي وهاخد بكلام الحجر انا هم دول اللي رأيهم القضية فالقضيه انت مش مجتهد في هذا الباب عشان تتكلم يعني فدائما ابدا لازم تبقى في آداب معينه ولازم كطالب علم في البداية قولك قول شيخك اللي انت تعلمته في الاول الى ان يتزين لك خلافه بدليل المرحلة التانية بقى لما انت تاخد علوم الوسائل تتعلم بقى وتعرف اصول فقه وتعرف قواعد وتعرف مصطلح حديث وتدرس وتاخد بقى المسألة وطعب سنين طويلة انها مش عشان راه تقرره الكتاب في المصطلح ولا كتاب في كذا يبقى فيهم ان هو كده بقى تأذر رئيس قسم في الموضوع ده وطعب سنين طوال علشان دوبك تعرف تحرر مسألة ويبتدي يدقى كلامك لوزنه مش اقل مش اقل من 10- -15 سنة. فرض في الدراسات الاكاديميه افترض ان احنا ناخد ماستر خمس سنين وبعد الدكتوراه بتاخد في زيها وبعد كده يعني بعد الدكتوراه يبتدي يقول لك انت ممكن ابحاثك دي يبتدي يتنظر فيها يبتدي يبقى ممكن ان انت هتبقى بتطور حاجة يعني الكلام ده يعني عشر سنين غير الدراسة اللي قبلها ان انت بالك خمس سنين قاعد بتحرص المسائل وبتقعد بتدرس ولفيت على الفرق ده مره ومرتين هكذا عشان يتشبع الصوت قال لا يصل الى درجه في الاجتهاد الا من كان مكتهداً في اللغة مكتهداً في الشرع قال في اللغة يبقى عنده دراسة ودراية عالية جداً باللغة في صلاة مقصد الشريع يتشبع بأحكام الشرع يقرى بقى في كتب آيات الأحكام وأحادث الأحكام ويقرأ في مطولات الفقه ويتشبع بالأمثال دي ويعيشها ويتعايشها لغاية فعلاً يربى عنده الملك الفقهية اللي هو بيبقى ماشي بالشارع ده الفقيه كده يمشي بالشارع كل حاجة عاد بيقول حكمها ايه ما عارف ان مفيش فيش حركة ولا سكنة ما حكم شرعي ونحن نفتقد الى امثال هؤلاء في زماننا هذا مفيش فيش العقلية الفقهية الفزة دي مش موجودة الا قليل في ناس فهمين لكن انه يصل الى انه عنده الملكة الفقهية فقيه كلمته تبقى لها وزنها دول بقى كان في زمن الشيخ المعطايمين وزمن الشيخ النباز ولكن الى الان فين في الامة فين في امتنا الان اللي تكتمع عليه الكلمة يبقى كلمته زي كلمة الشيخ ابن باز اللهم استعلم هذا في شأن المريض المسافر فيه عدة مسائل اولا هل إذا صام المسافر في رمضان يصح صومه ويجزئه عن فرضه نعم بعض العلماء الأجلة خالفوا في هذا وقالوا لا يصح له الصيام لأن الواجب عليه عدة من أيام أخرى فلا يصح له الصيام في السفر ولا يجزئه قال الإمام أحمد كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وروي ذلك عن ابن عمر وعن محمد بن شهاب الزهري وهذا هو مذهب أهل الظاهر وفي الحقيقة مذهب الجمهور هو الصواب أن من سافر في أثناء رمضان فصام أيام سفره صح صيامه واجزاه عن فرضه ولا حجه للذين أبطلوا صيامه لأنهم يحتجون بقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالوا فالواجب عليه عدة من ايام اخر قال الجمهور ان هذه الاية مقدر فيها محذوف فالتقدير ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر هذا يعرف في اصول الفقه باسم لحن الخطاب يبقى في تقدير في الكلام من كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر يبقى إذا كانت هذه حالته فيقضي أما إذا لم يفطر وفي هذا دلال على أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم هو يقول ومن كان مريضا أو على سفره فافطر. طيب إذا كان هو على طول يفطر يبقى التقدير ده مش حيب قال ليه محله احتجوا أيضا لحديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المجينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين على رأس ثماني سنين ونصف من مقدمة المدينة، فصار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وكديد أفطر وأفطروا، فيؤخذ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام جزء من الصفر وأفطر. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، أفطر في سفر في رمضان حين دخل مكة في عام الفتح. فكان دخوله صلى الله عليه وسلم سفره من المدينة إلى مكة كان في رمضان فأفطر صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الحديث فيه إشارة لما خرج معه عشرة ألاف من المسلمين كان هذا في العام الثامن عام الفتح فصام النبي صلى الله عليه وسلم جزء ثم بعد ذلك أفطر وأفطروا هذا الحديث يدل على النصوص في السفر موجود وأن الفطر كان كذلك آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم واستدلوا أيضا بأدلة كثيرة في هذا الباب منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في الصفر هذا الرجل أعياه الصوم فالناس يعني كأنهم اجتمعوا عليه واخذوا يضحطوا عليه حاجات عشان يظلوا من شدة الشمس قد ظلل عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر ليس هذا من الطاعة ليس من البر الصوم في الصفر إلى غير هذا من الأذلة منها ما تقدم معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة إذا عندنا في هذه المسألة أنه يصح صيامه ويصح له فطره فإذا بلغ به السفر مشقة شديدة فينبغي عليه أن يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من البر الصيام في السفر لكن هل يجوز له أن يصوم نعم يجوز له أن يصوم فإذا صام صح صيامه وأجزأه عن فرضه طيب إن صح صيام المسافر فأيهم الأفضل هل الصيام أم الفطر اختلفوا في ذلك الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الأفضل له أن يصوم ما دام الصوم لا يشق عليه ومذهب الإمام أحمد والأوزاع وإسحاق إلى أن الفطر في حقه أفضل عملا بالرخصة على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته هذا هو اللفظ الصحيح في الحديث لا كما يقول الناس أن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لا ال الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في مسند إمام أحمد إسناد صحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وأحتج أيضا بحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم حديث حمزة ابن عمر الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل عليه جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى. فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هي رخصة من الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم هي رقصة يدل على أن حمزة سأله عن صيام فرض، وأن الفطر في السفر رخصة من الله تعالى، ولا شك أن مرتبة الحسن أعلى من مرتبة رفع الجناح. هل عليه جناح؟ قال هي رخصة من الله تعالى. ذهب عمر بن عبد العزيز كذلك ابن المنذر إلى أن أفضلهما أيصرهما فهذا قول جميل أفضلهما أيصرهما لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن شق عليه الصيام في السفر كان الفطر في حقه أفضل ومن شق عليه الفطر في السفر والصيام بعد ذلك حين يفطر الناس كان الصيام في حقه أفضل أيصرهما أفضلهما قال الشوكاني لا شك أن الفطر أفضل في بعض المواضع أولا لمن يشق عليه الصيام في السفر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل هذا الذي ازدحم الناس عليه وقال ليس من البر الصوم في السفر عليكم برقصة الله التي رخص لكم فاقبلوها الموجع الثاني أن الفطر له أفضل في حق من أبق قبول الرقصة ومن تحرج من الأخذ بالرقصة فالفطر في حقه أفضل سبحان الله تيجي تقول له ترخص يقول لك لا مضاش. لا الله عز وجل يتعددنا بذلك يتعبدك بالشيء الذي يكون فيه شيء من المشقة ويتعبدك بشيء يكون فيه شيء من اليسر بالنسبة لك يعني القضية مش قضية هواك إن الله عز وجل قال لسيدنا داود ولا تتبع الهوى فيبين لك عن سبيلنا. وما كان هوا داود كان هواه في العبادة كان يغلق قصره يوم يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى ويفتحه يوم لينظر فيه مسائل الناس فاعتبر هذا هوى مش بمزاجك ايه انا اتعبدك الان بمثل هذا فينبغي ان تجد في لذلك نية اي دي القضية اللي احنا بنعود نقولها انك انت هتشتغل. حتشتغل تقول مش لاي، قلبي وضايع ومش عارف عامل ايه والخلطة بالناس بتفسد علي حالي لا لازم اوجب الله عليك التكسب فيجب عليك ان تجد في ذلك نية يجب أن تجد هذا ويجب أن تحرره حتى يستقيم حالك لا بد من هذا لن تصلح الحياة بأن تغلق على نفسك وتخلو وحدك فمن سوف يطعمك ومن سوف يعني يقوم على أمورك ينبغي مثل ذلك لازم تلاقيه. لازم تعملها إن صلاتي ومنصكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فها هنا هذا الرجل يحب شيئا ومحبته في عبادة فالفتوى تأتي على نقيض قصده فهو عايز, عايز لا مقدرشا عايز صوم. قل لأ الفطر في حقق أولى قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أبى قبول هذه الرخصة فالواجب أن يستتاب. شدد جدا في المسألة لانه لبما طب ده صوم عايز يصوم آه بس هو دلوقتي حكمه حكمه دلوقتي أنه هو يستر أنه يأخذ الرخصة. شفتوا المسألة بتبقى ماشية قد يكون هواية في المعاصي وقد يكون هواية الطاعات القضية ليست هواك القضية قضية عبودية هو يريدك هنا سمعا وطاع يريدك هنا سمعا وطاع الآن أفطر تفطر الآن صم تصوم قال لماذا؟ قال لأنه يتحرج من أمر شرعي يؤكد وقع في الحرج ويمدغي أن يكون في قلبه حرج تجاه أي أمر من أمور الشرع فمن كان في قلبه حرج أن ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني وفي حالة ثلثة يجب عليه أيضا فيها أو الأفضل له فيها أن يفتر من خاف على نفسه الغياء لأنه إذا خرج في سفاريه صائمة فإن المفترين غالبا يقومون عنه بأعماله هو بقى يعبد باشا والناس كلها عادة بتخدم عليه وكلما يعبد يتكلم عليه شخص صائم معليش أصل صايم معليش أصل صايم فهذا ممكن يفسد عليه عمله وإن هو يبقى بقى حاسس إن هو أحسن من النفس كلها وقد فعل الناس هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأج فرد الصايم هو ليخذ الأج قال ذهب المفطرون اليوم بالأج الموضع الرابع من خرج لذقاء العدو فدنا من عدوه لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه إنكم قد من عدوكم والفطر أقوى لكم من العدو ففي هذه الحالة الرخصة أن يصوم أو أن يفطر والفطر هنا أولى فإذا كان لقاء العدو وشيكا كان الفطر هنا واجبا متحتما لأن الصوم يضعفه ومنازلة العدو تحتاج إلى قوة قال أبو سعيد ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأبطروا فكانت عذمة فأفطرنا يعني الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا قربتم والفطر أقوى لكم يعني يستحب بعد شوية لما خلاص بقى هيبتروا في الجهاد قال الفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عذمة يعني عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفتر فأفطروا طيب الموضع الخامس الذي يكون فيه الفطر أفضل يستحب الفطر لمن يقتضى به حين يقتدي به من وقع له شيء من هذه الأمور السابقه فأنت قاعد ومعاك رجل صالح او رجل من أهل العلم او له صبق في الإسلام فتيجي بقى تروح قاعده من هو الشيخ يعمل ايه أو كذا فهو يفطر حتى يقتدي به الناس يدل على ذلك حديث جابر في قراع الغميم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس شق عليهم الصيان وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون إليه صلوات الله وسلامه عليه وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي في رمضان إلى حنين وهذه اللفظة خطأ كما قال الشفاظ لأن المجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين بعد أربعين يوم من فتح مكة او بعد اربعين يوما من غزوة الفتح فلا يمكن ان يكون هذا في رمضان الشاهد قال الامام احمد يجب عليه القضاء فقط باعتبار ان المسافر اذا افطر يجب عليه القضاء اما الحديث الصحيح لذاته فما ثبت عن الترمذي عن محمد بن كعب قال اتيت انس ابن مالك في رمضان وهو يريد سفر قد رحلت له راحلته جهز له امر السفر ولبس سياب السفر فدعا بطعام فافطر فقلت له سنة قال سنة ثم ركب هذا حديث يدل أيضا على أنه يفطر ويقضي شاهد أنه كان يستحب الفطر لمن يقتضى به أن يفطر حتى يقتضي به الناس لأن هذه المسائل يتحرج فيها كثير من عامة الناس فينبغي أن يعلمهم أمر دينهم من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم أنشأ سفر في أثناء رمضان هل يجد له أن يفطر في هذا السفر؟ ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يفتر في سفري هذا يعني أنت قاعد هنا عتلك 3-4 سيام وانت مقيم وبعد كده سافرت ينفع تفتر في السفر ده آه ينفع تفتر في هذا السفر هذا خوله جماهير العلماء ما السفر الذي يبيح الفطر في رمضان السفر الذي يبيح الفطرة في رمضان مذهب الجمهور هو الذي تقصر فيه الصلاة وهم عندهم ان القصر ده حد أديه المسألة فيها أقوال كثيرة جدا حد السفر هذه أحد المسائل وإحنا لما جئنا في كتاب الصلاه ذكرنا مثل هذا وقلنا أنه المعتمد في هذه المسألة كلام شيخ الإسلام ألا وهو أن كل ما سمي سفر عرفا هو الذي تقصر فيه الصلاة والقضية لا تعتبر بالحد الزماني أو الحد المكاني الحد الزماني اللي هو مسيرة يوم وليلة يعني ولا الحد المكاني اللي هو انه هو تقاس بالنها 85 كيلو اقل الاقوال في الواربة حوالي 20 كيلو فمثل هذه الاقوال فيها نظر والافضل الرجوع الى العرف في هذه المسألة ما سمي يا سفر يبقى انت لو سافرت من هنا تلعت طنطا اسمه سفر في عرفنا اسمه سفر سافر لطنطا سافر اسكندري انما لو رحت 6 اكتوبر ما يتقالش عنك سفر حتى ولو كنت انت رايح من نقطة في القاهرة بينها وبين مثلا 6 أكتوبر مسافة كبيرة جدا أو ضللت وقت طويل بعض الناس في الزحام ده ممكن عشان ينتقل من مقطة لمقطة يوقف فيها مثلا ساعتين لو هو النهاردة طلع وطلع في الطرق السريعة دي في الساعتين دول يكون وصل إسكندرية القضية له يستطيع هو قعد في ساعتين ولا ان هو المسافة اللي قطعها أديه قضية ما يسمى سفرا وما يسمى سفرا هو الذي يتزود له هو الذي يتزود له اللي هو إيه بقى أنه أنت تتخذ اللي هذا له وتتخذ لهذا يعني طعام وشراب ونحو هذا عادة حتى لو لم يتزود لا وطلع وما تزودش لهذا هذا السفر لكن يقصد في المعتاد المعتاد إن هو يأخذ شنطته شنطة سفره لو حي فهذا هو الذي السفر الذي يبيح الفتره في رمضان المسألة الخامس المتعلقة بالسفر إذا وصل إلى البلد الذي خرج قاصدا إليها هل له أن يفطر؟ نحن نتكلم دولئتي الصفر على حقتين هو طريق الصفر اسمه صيفر طيب وصل اللي هو عايز يوصلها البلد اللي يحل فيها إذا وصل إلى البلد الذي خرج قاصدا إليها فله أن يفطر إذا امتدت إقامته بها حتى أربعة أيام وما بعد اليوم الرابع فعليه أن يصوم فلا يجوز له أن يفطر إلا أربعة أيام فأقل إن كانت تلك مدة إقامته لأن المسافرة في لغة العرب وهذه اللغة التي نزل بها القرآن هو المسافر في الطريق هذا أصح الأقوال وهو قول الإمام أحمد ومالك والجمهور وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة فكان هذا القدر زائدا على الأصل المعروف لغة فينبغي أن يكون الضارب المسافر في الطريق هو المقصود بلفظ السفر وينبغي الإقتصار عليه في حالة من نوى إقامة مدة معينة يبقى أربعة أيام عندنا السماح لغير الأربع أ أيام ما زاد ينبغي عليه أن يصوم هي دي نفس مسألة الجمع يجمع في أربعة أيام هذا قول الإمام أحمد في المسألة إنه يجمع إلى عشرين صلاة وما زاد على ذلك ما زاد على ذلك يبقى لا يجمع له أن يقصر وبعضهم حتى لا يقول له ذلك لأنه حي ارتفع عنه معن السفر. كلام الشيخ العثماني في المسألة فرق. قال في زماننا ده احنا عندنا مشكلة إنه ما يسمى ثلاث حاجات مسافر ومقيم ومواطن. طيب الحل دلوقتي في البلد ده اسمه مسافر ولا مقيم ولا اسمه مواطن. المواطن ده يأخذ الجنسية يعني في الحالي الحالة يعني اللي أقام في بلد وأخذ جنسيتها ويأخذ أحكامها. بحس ان هو يبقى مش على معمل غربة ان هو ممكن يطرد في اي وقت او ينحى عن هذه البلاد ده كده ده المواطن عندنا مقيم ومسافر طيب التفرقة هنا بقى هل المقيم عن ندينه اربعة ايام فما فوق الشيخ معظمين بيقول لا لما استفتوه في مسألة الطلبة اللي تجي مقيمين بالمملكة للدراسة هل لهم ان يقصروا الصلاة ولا هم ان يخذوا برخص الصفر اخذ لهم بهذا القرش مسافرين. فهي المسألة ايضا اشكاليتها انها ترجع الى معنى السفر معنى السفر ده هل ده يسمى مسافر ولا لا يسمى مسافر فاهمين لو توقفنا عند هذا الحد ان احنا ناخد ان الناس اصلم قصر في مدة اربعة ايام وبالتالي رخص السفر الاخرى سواء كان من اخطار سواء كان من جمع يبقى بها ونعيمة وهذا قوله بعض الامة لو اخذ احد بالقول اخر واعتبر ان هذا ليس سفر أن هذا لا يسمى إقامة وأن هذا سفر فهذا أيضا له محل من النظر إن كان القول بقول الإمام أحمد وقول الجمهور في هذه المسألة أولى احتياطا أولى احتياطا ما الذي يجب على هؤلاء إذا أفطروا في رمضان المسافر والمريض هل يجب عليهم كذا أيضا يلحق بهما الحائبه النفسيه هل يجب عليهم القضاء هذا بالإجماع لان الله عز وجل قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالحائب تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كما هو معروف هل قضاء رمضان على الفور ام على التراخي في رأيكم يعني يقضيه في الحال يعني يجب عليه ان اذا توفرت الشروط التي تمكنه من الصيام بالتالي لو هو اثنين شوال ثاني يوم هو مستطيع يجب عليه ان يقضي هذه الايام ولا على التراخي الصواب ان قضاءه على التراخي خلافا لابن حزم ولقول الشيخ الألباني في هذه المسألة فقالوا لا يجوز التراخي في قضاء رمضان إلا لمن كان معذورا وصاب أنه يجوز التراخي شريطة أن يقضي هذه الأيام قبل دخول رمضان الذي يليه ترفقوا الدليل؟ نعم صاهم السيدة عائشة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنها كان يكون عليها الصيام هذا ثبت في الصحيحين كان يكون عليها الصيام من رمضان تقول فما أقضيه حتى يجي شعبان وذلك لمكان رسول الله أي للشغل برسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيحصل هو النبي صلى الله عليه وسلم هي معه تسع نسوة هو بد يدور عليهم فهو في يومها جميل هو يجوز له أن يدخل بها في غير يومها أه؟ مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على أهل بيته في الليلة الواحدة طيب هي مش عارقة بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في بيت غيرها هو النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولا صايم ومتعرفش النبي هيدخل عليها امتى قد يأتيها نهارا وقد يريدها فهم؟ فهو عشان كده هي تصوم ولا ما تصومش فتترك هذه الايام ويجي عليها المتصور يجي عليها الازمنة الشريفة من نحو يوم عرفة مثلا ده يوم السيام كله صحيح بقي بالنسبة لها ان هي كانت عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يجي شعبان يصوم كثيرا ان يصوم شعبانا كلها ويصوم شعبان جل فهي كده هتبقى ما فيش مشكلة بالنسبة لها انها تقضي اليوم لانه في الغالب ان الناس صلى الله عليه وسلم صايم لذلك كانت تؤخره فهذا دليل على انها كانت تؤخره الى شعبان يعني الى قرب دخول رمضان فقضاء رمضان على التراخي ولا الحال الابراء الذمه افضل يعني اذا استطاع الانسان يبرئ ذمته يبقى افضل بالنسبة له لكن احنا بنتكلم في في من حيث الجواز هل يجوز له أن يترافى نعم شريطة أن لا يدخل عليه رمضان التابع هل يجب التتابع في قضاء صيام أيام رمضان أم يجوز قضاؤها متفرقة يجوز التفريق بطبيعة الحال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن شاء أفرق إن شاء تابع. هذا الحديث رواه در عن عبد الله بن عمر لكن في هذا الحديث إشكال من حيث السند لكن المسألة على أصلها أنه يجوز له التفريق بطبيعة الحال ولا يؤمره بالتتابع لكن استحب العلماء له التتابع ولم يجبوه هذا مذهب عام أهل العلم أنهم يستحبون له أن يقضيها متتابعة فإن فرقها جاز إلا بطبيعة الحال أهل الظاهر داوود الظاهر قال يجب التتابع ما هي الأيام التي لا يصح فيها القضاء الأيام التي لا يصح فيها القضاء هي أيام العيد أيام التشريق يعني هذا القول هو قول جماهير العلماء لأن هذه الأيام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صومها فما دام له ساعة في هذا الأمر فلا يحل له أن يقضي رمضان في هذه الأيام يبقى يوم الفطر اللي هو أول يوم العيد الصغير هذا يوم عيد الفطر والعيد الأضحى سواء كان أول أيام عيد الأضحى يوم المحر وأيام التشريق الثلاثة يعني اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وبالتالي انه حكاية الايام البدن 13 14 15 تيجي في ذي الحجة وتبقى 13 يحرم صومه فاللي عايز يصوم يصوم من بعد كده يصوم 14 15 وان شاء ان يأخذ معه يوم اخر حتى يدخل في فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صوم ثلاثة ايام من كل شهر يذهبنا وحرى الصدر اي يذهبنا وساوس الصدر فهذا إن شاء أن يصنع مثل هذا يبقى يسمي يوم كتاني هذا في زل حجة في غير هذا يبقى الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر هذا قول الإمام البخاري تجدون هذا أنه عين أيام البيض بأنها الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر لأن فيه مقال في هل هي هذه الثلاثة أم لا بعض العلماء خلفوا في هذه المسألة هذا قول الإمام البخاري نص عليه في صحيحه ما الحكم إذا دخل رمضان آخر؟ ولم يكن قضى الأيام التي أفطرها من رمضان السابق في الحكم عندنا في الحال احتمالين الأول الأول أنه لم يتمكن من القضاء لاستمرار العذر هذا رجل مريض واستمر مرضه فما استطاع أن يقضي فهذا لا شيء عليه وعليه أن يصوم رمضان الذي أقضل ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام التي كانت عليه من رمضان السابق هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أهل الظاهر وعامة أهل العلم الاحتمال الثاني أنه يكون لغير عذر فلا خلاف في أنه يكون آثما عاصيا لله عز وجل فما الذي يجب عليه ذهب جماهير العلماء إلى أنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام وأن يطعم مكان كل يوم مسكين هو عليه خلاص أيام وعليه بس أن يقضيها يبقى السنة دي يبقى يطعم عن كل يوم مسكين عن كل يوم يتمع له مسكين يبقى عليه إطعام خمس مساكين فوق القضاء طيب لو أخرها سنتين يبقى هكذا بقى يبقى يطعم عشر مساكين ده قول الجمهور وذهب النخعي والإمام أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشفعي وهذا قول أهل الظاهر إلى أنه يقضي هذه الأيام ولا إطعام عليه وأنه عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر فقد أثم بتأخيره القضاء هذا القول هو الذي جزم به الإمام البخاري قال لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولم يذكر إطعاما ابن حزم يتبنى هذا القول فيدافع عنه فبيقوله الأصل أن مال المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكن نوجب مال عليه غرامة هذا لا يكون إلا بدليل من النص أو الإجماع فالواجب عليه في هذه الحالة أن يستغفر الله على تفريطه وأن يبادر بقضاء هذه الأيام التي أفخرها حتى دخل عليه رمضان آخر هذا هو القول الثاني في هذه المسألة طيب ما القول الذي ندين الله عز وجل بهذه في هذه المسألة قلنا إن الإطعام لا دليل عليه إنما هي عقوبة تعذيرية أوجبها الفقهاء واستندوا في ذلك إلى بعض الآثار لكن ليس عندنا نص في هذه المسألة حتى نأخذ بقول الجمهور فيه فها هنا قول الإمام أبو حنيفة وقول أهل الظاهر وجاهته أولى هو أثم فعليه التوبة يريد من أجل هذه التوبة أن يطعم لا نجيبها عليه تقول والله يبقى خير تصدق تتصدق بصدقة طيبة كده تعمل يبقى فأم كل يوم من دول لو عملت كده يبقى خير تبقى من باب النصيحة يعني لو أطعمت يبقى خدت بقول الجمهور بس من غير إيجاب لا نستطيع أن نجيبها عليه فهمين يعني لو حد سأل في مثل هذه المسألة نقوله نقول كده يعني طب إلى الله عز وجل من هذا الاسم ويبقى من الأفضل لك إنك تطعن برضو يبقى, يبقى خير بالنسبة لك من غير إيجاب طيب من تأخر في قضاء ما أفضر من أيام رمضان حتى أدركه الموت قبل أن يقضي ما عليه ما حكمه إن كان قد أخر هذه الأيام لاتصال الأعذار التي منعتهم من الصيام يبقى هذا معذور ومذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه هذا رجل كان مريضا واتصل عذره فمات عن ذلك واحد كان مثلا مرض, مرض الذي مات فيه فمتت 3-4 شهر دخل فيهم رمضان فهل وليه اولاده من بعضه يصوم عنه لا لا يصومش عنه ولا حاجة اما الذي اخر القضاء مع امكانية القضاء هذا الرجل برئ من هذا المرض ويقول لو يعني بس اعجي اخرها شوية بس انا مشد حيدي شوية كمان خلينا كده مثلا ناخرها لغاية شهر شعبان مثلا نبقى انصوم فيه او اي شيء فمات فهذا الذي اختلف اهل العلم فيه فالجمهور الى انه يطعم عنه مكان كل يوم مسكين ولا يصام عنه هذا الصيام الواجب يبقى ايه يطعم عن كل يوم افطره هذا الرجل ذهب الامام احمد الى انه يقضي عنه صوم النذر فقط علشان الحديث الحديث الوارد في هذه المسألة للمرأة التي سألت عن امها انها ماتت عليها صيام نذر. أف تصوم عنها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمرها به فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصوم عنها أما أيام رمضان فمذهب الإمام أحمد أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينة ذهب الإمام الشافعي وهذا ما جزم به الإمام النووي وهو قول أصحاب الحديث وطائفة من محدثي الشافعية إلى أنه يصوم عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ثابت في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا تلخص لنا في هذه المسألة أربعة أقوال قول الأول يطعم عنه في أي صيام واجب عليه ولا يصام عنه بحال هذا مذهب إمام مالك وابو حليف يطعم عنه ولا يصام عنه بحال المذهب الثاني هو القول الثاني في المسألة اتفقوا معهم في جزئية واخترفوا عنه في جزئية ده مذهب الإمام أحمد يجوز أن يصوم عنه صوم النذر أمس صيام رمضان لا ويطعم عن كل يوم مسكين المذهب الثالث يصوم عنه صوم النذر صيام رمضان يطعم عن كل يوم مسكين المذهب الثالث وده قول المحدثين وجزم الإمام النووي بصحته أن يخير أولياءه إما أن يصوم وإما أن يطعم. أو إما يصوم إما يطعم. أهل الظاهر قالوا الفرض على أوليائه أن يصوموا عنه أخذ بظاهر حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه احتج الإمام أحمد ومن وفقه الذين قالوا يصوم عنه صوم النذر بحديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك قال فصومي عن أمك فدين الله أحق أن يقضى أجابوا بقى عن حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال هذا مقيد بالحديث الآخر فصام عنه وليه يعني صيام النذر بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم هذا في صيام النذر الرأي الرابع إن هم فرض على الأولياء أن يصوموا عنه. طيب الإمام مالك والإمام حنيفة قالوا ليس عليه عمل أهل المدينة. فعرفوا مذهب الإمام مالك يعتمد هذا الأمر. عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة ان هو إيه؟ إن هو بالوقت لو الإمام مالك أهل المدينة ما عن صنعوا هذا الأمر يعتبر فعلهم حجة صرائية ودليل عنده. فقال ليس عليه عمل أهل المدينة هذا على هذا الأصل بأن عمل الأهل المدينة حجة لكن الحديث الصحيح يقدم على عمل أهل المدينة أما الإمام الله وحنيفة فعنده أن الراوي إذا قال فما رواه فهذا دليل على أن هذا الحديث ضعيف قعدة مهمة هذه يتبناها المالكية ويتبناها الأحناف أن الراوي إذا قال فما رواه هذا يدل على أن هذا الحديث لا حدة فيه عندنا بقى حديث من كده كثير جدا وبعض الناس جمعها في رسائل خاصة انه يقول حاجة ويعمل غيرها يبقى ازاي يقول حاجة ويعمل بغيرها يعني. لكن القاعدة الصحيحة في هذا الباب ان العبرة بقول الراوي لا فعله اذا روى الراوي وخالف وخالف فلا فلربما تأول الحديث لربما كانت له رؤية اخرى فيه فالعبرة بقوله لا بفعله العبرة بقول الراوي أو برواية الراوي لا ما رآه يعني لا قوله والجمهور على خلاف ذلك إذ الحج فيما روى لا فيما رآه فالشاهد يتلخص لنا من هذا الأمر أيضا أي الأقوال من هذه الأقوال الأربعة التي تعتمد طيب إحنا عندنا حديث الإشكال كله فيه حديث صام عنه وليه هذا إذا أخذنا بمطلقه يبقى أنه يجب على الأولياء أن يصوموا يبقى في هذه المسألة آه ظاهر الحديث يتأيد بهذا لكن محل الإشكال هنا إيه؟ أن هذا القول أنه يصوم عنه اللي تبنى أهل الظاهر ليس لهم سلف في هذا ليس لهم سلف يعني هذا ما عندناش من الصحابة ما عندناش من التابعين ما عندناش حد من السلف تبنى هذا القول هذا القول تفرد به أهل الظاهر أنهما أوجبوا عليه فهنا بقى هي دي يا جماعة قضية فهم السلف أي نسألة من المسائل اللي يطبق فيها قضية فهم السلف اول احنا نعود نقول يا جماعة لازم تبقى عندنا ضوابط نرجع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة انه مش بس بالرجوع الى النص ان نسألة بفهم السلف ان السلف عد عليهم هذه الاحاديث وما فهموا منها هذا وفهمهم مقدم فهمهم مقدم لا شك فكن ما فيش حد من الصحابة يروى عنه انه اخد بهذا القول يبقى اكيد ما فهموا هذا ويبقى العبرة ها هنا بكلام الائمه بقى والكلام الورد عن الصحاب في هذا الباب ان لما يجوا يقولوا انه حملوا الحديث زي ما الامام محمد عمل كده من مات عليه صوم صام عنه وليه يبقى ده في صيام النذر بس فهذا هو القول الاولى بالاعتبار هو قول الامام احمد في هذه المسألة ان هو ايه انه صيام النذر يجوز له ان يصوم عنه اما سوى ذلك فيطعم عن هذه الايام منهم الأولياء بقى المقصودين في الحديث صامعا هو وليه المقصود هنا أقرباءه قال بعضهم ورفته يعني لو حد أي حد يعني لازم يكون ولاده مثلا أو ورفته أما سائر الأقرباء التعميم أولى وطبيعة الحال كلما كانت القربة أقرب كانت أولى في حق هذا الشخص بعض الفقهاء يقولوا ماذا لو أن رجلا كان عليه ثلاثين يوما فاجتمع ثلاثونة من أقارده فصاموا عنه معا في يوم واحد خلصوا القصة دي بقى كلها يطلعوا كم يوم نحن لمين الناس كلهم ويطلعوا كم يوم ونحسبهم ون... والنهاردة هنصوم عن الرجل عشان نخلص هل يجزئ عنه هذه الأيام مجتمعة قال الحسن البصري يجزئ ومال الإمام البخاري إلى ترجح هذا القول وكذلك رجحه الإمام النووي قال يجزئه فكرة ضريفة نحن لمين الناس كلهم ونحن مخلصين الموضوع كله في يوم واحد ما حكم الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام أو يشق عليه أجمع العلماء على أنه يجوز له الفطر ثم اختلفوا بعد ذلك في الذي يجب عليه ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينة هذا ثابت عن إذن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم قال الإمام مالك وطائف من أهل العلم لا شاء عليه إذ لا تكليف إلا بالمستطاع إذن الجمهور أنه يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينة هنا يقول المصنف يقول من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مقيما كان أو مسافرا أطعم عن كل يوم مسكين هذا على قول الجمهور ويكفيه ذلك عن الصيام فيسمع طعاما بعدد الأيام التي عليه ويدعو إليه المساكين وهو بالخيار إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه وإن شاء أخره إلى آخر يوم وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويطيه المسكين زي الرجل الذي لا يرجى برء خلاص يعني هو كده كده مش هيقدر يصوم فممكن ييجي في اول يوم ويطعم عن الثلاثين يوم يطعم ثلاثين مسكين اه له ذلك يصنع طعاما بعدد الايام التي عليه ويدعو اليه المسكين وعنده اختيار انشاء شاء عن كل يوم بيومه ان كل يوم عن يومه او ان هو ان, أن يؤخر ذلك ان يؤخر ذلك الى اخر يوم ويطعمه سواء بقى يعملها في الأول يعملها في الآخر يعملها في النص كما كان هو عليه أنه ذات يطعم 30, واحد، 30 مسكين عن هذه الأيام يخرج الأكل يبقى من أوسط ما تطعمون أهليكم بمقدار تقريبا قالوا يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المساكين اللي هي بنول عليها الوجبة المخوصة يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم بمعنى أنه النهاردة مثلا وجبة, وجبة بعشر جنيه مثلا يعني يجب له فيها مثلا نص فرخة ونص دياج وشوية رز وشوية بتاع كده أقدر تتكلف مثلا في الحدود دي مثلا يبقى عليه إن هو يخرج هذا ويخرجهش طبعا بطبيعة الحال فلوس يجب إطعام يطعم طيب من أصابه خرف وتخليط هل هذا عليه صيام أو عليه كفارة ليس عليه صيام ولا كفارة لأنه رفع عنه القلم هذا مرفوع عنه القلم هذا يلحق بالمجنون طيب يحرم الصوم على الحائض وأنه كما تقدم معنا فتفطراني وتقضياني فيما بعد وإذا طهرت أثناء النهار أو مسافر قد ما مفطرة أثناء النهار لا يلزمهم الإنساج بل يلزمهم القضاء لكن احتراما للشهر لا يظهر ذلك لا يظهر هذا الأمر يعني هو دلاتي كان مسافر ثم بعدين أقام طب هو دلاتي خلاص اليوم هو كنا مفطره هل يجب عليه أن يمسك الوقت اللي هو قعد مقيم فيه في البلد لا ملزموش بس يبقى ما يعملش الكلام ده قدام عامة الناس عشان لا يساء الظن به الناس يستظن به يقولك ده خلاص بازي يظهر انفرقة من الدين وبتاعه فتبقى مشكلة يعني واحد يشوفه كده وان حاجة بياخد ساندوتش من حتة ولا بتاعه بيأكل منها يقولك ده خلاص بقى يفطر في رمضان كمان وتبقى مشكلة لا يلزمه الانساك لكن اذا افطر لا يكون امام عامة الناس الحامل والمرضع إن خافت على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أفطرطا في رمضان ثم قضت فيما بعد هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء فبعضهم قال إن خافت على نفسهما فقط وجب عليها القضاء أما إذا خافت على نفسها وعلى ولدها فقالوا عليها أن تفطر وتقضي وتطعم يعني أنزموها بالكفارة لأنها تخط على ولدها لكن النصوص أيضا لا تعطينا مثل هذا فالارجح في هذه المسألة أن المحامل والمرضع سواء خافت على نفسها او خافت على نفسها وولدها الذي ترضعه او الجنين الذي في بطنها عليها القضاء فقط نكتفي بهذا المقدار الله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله